بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و مهربان سبح لله ما في السماوات و ما في الأرض و هو العزيز الحكيم هرچه لاسمان كانو زويدا هيا بپاچو بگردی یاد خدایان کردوا هر اویش بالا دستو دانا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أيوان باورتن هنا وا بوتيش تكدلين أنجامي نادن بوتي غفتار تان دجي كردارتانا كبرمقة عند الله أن تقولون ما لا تفعلون خشموركي تجي جوريا لله خدأ أويك ديلين نايكن إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ براست خدا او کسان اي خوش دوید که دا جنگن لپن او خدا دا با یک ریزو یک پارچو یک دل چون که هر وکوش که چی برزی قائمی دار اجراون با قرقشم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 ايوه بو تي آزاري روحو دلم ددن لكاتيك دا بيگو دزانن کمن پیغمبرو روانه كراوي خدام بوتان جاكاتيك اوان جوهان بو راستين نگرتو لحق لايان دا خداش دلکان يعني لخشت بردو موري پيدانا خدا خدار رينموهي قومو هوزي تاوان كارو تاوان بارو لسنور درچو ناكات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 راستي التوراتي جدا سلمينم كلا بيج من داهاتوه هروها مجدداريشن با پیغمبرك كدواي من ديتو ناوي احمدا كي كاتك ببلغو نشاني تير و تواهو معجزة ياشكرا و پير راقاندن وطيان امد زادوية چي ااشكرايا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين دا چه لو كسا استمكار ترك كدروي بو خداها البستوان لكاتك دا أو بانك دكرت بولاي اسلامو مسلمان بون خداش رين موي قومي استمكار ناكات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وندى انا وبف بقالي دم نوري خدابك جنوا خياليان يا خدا نوري خوي عيني خوي توا دكاتو ديت سبينيد هرتان دا كافر ببركان بي سغلط بنو بي انا خوج بيت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ألو خدا يبي غنبرك خير وانكردوا هاوري لقالهداية الرين مويو آيني حق <تصفيق> راصي دا تاسري بخات بسرهم آيني برنامكان دا هرچند مشريكوها والغران پیان ناخوش بيت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أيوكساني باورتان هناو دز نشاني بازرگان يكتان بوبكم کلس زائي چي بأيش رزگارتان بكات تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سرطا باورهنان تان بخداو پیغمبرك اي انجا هولو تكوشان تانا لرغي خدادا ببخشيني مالو وبخشيني خوتان واتا من دو کرني جستو بيرو حوشتان تا بخت کردنيان لپه ناوي خدا دا بيگو من او كارتان چاك ترو بفرطره بوتان اگر بزان نو تي بگن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبتا في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أوسى خدا لغناهو هلا كانتان خوش دبيتو دتان خاتب باخا كاني بهشتو كچند هار ربار بجير درخت كاني دات تيدا پر ريتو جارية هلوها كوشكو تلاري خوشو رازاو پاكو خاوين لباخا كاني بهشتي عدن دا براستي آقوية سر كوتنو سر فرازيو دس كوتي غورو بيس نور وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. زاش تشي تري شياك حزيل إذا كان، أبيش بخشيني سرك وتنال لا ينخداو كردناوي ولا تانو دلكانه أو مجديش بداب إيمان داران لهمو سر دمك دا قر إيمان داران لا ببرين بو عيني خداي مزن.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 فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيوك سانيك إيمان باورتان هناوا بابن پشتوان برنامو ديني خدا بابن اللاين قريب الوردغار هر هروكو عيساي كوري مريم بحواري كاني ها ولیود چه پشتیوانو يا رو يا ورمبو بازي خدا حواري وها ولکاني وتيان ام ما دين ببینه پشتیوانو لا ينگري خدا اوسائي تر خلچي بون بدو دستوا دستيك لنوي اسرائيل باوريهناو شوين برنامه خدا كوت دستي چيش ربازي كفري گرتبر جای ماش پشتیوانی ما لیمانداران کردو، باهوه و سرکوتن من باسر دشمن کانیان پی بخشین و زال بون.